إن, الحب إذار. الحب إذار ونعود أن, إن, أن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله قولاً سديدا يصحح لكم صدوركم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الرسول فقد اطاع الله عظيما اما بعد فان اصل الحديث كلام وخير ماذكره النبي محمد الله عليه واله وسلم وشرح الامور كل بيبعى وكل محتفة مدعة وكل مدعة مطلالة وكل مطلالة من حينار أما بعد إذن المصريون أخرج الضالي من حديث أبي الضالي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عينه صارف عليه الضراع وكان ترحبه الضراع فنهز منها نسة انتقاراً أنا سيِّي الولد آدم يوم القيامة هل تذرون من ذات يجمع الله عز وجزة الأولين والداخلين في صعير وعيد فجسعهم الداعين ويذكرهم البصر وتدر الشمس وتعطى حفر عشر السنين ثم تدنا في الجنة للناس وفوحهم فيغلق الناس من الغن والكرب ما لا ينزلون وما لا يحملون فيقول بعض الناس الضعف ألا تعون ما أنكم فيه ألا تعون ما قد فلعتون ألا تنظرون من يشعركم من غطبون فيقول بعض الناس الضعف إيسو آبد عليه السلام اذهبوا إلى غيري فيذهبوا إلى نوره عليه السلام فيأكون نوحا فيقولون يا نور أنت أول رسول إلى قص وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نستيه فيقول لهم نوره عليه السلام إن بعده مننا وإنه قد كان لدعوة دعوه بها على قومي تفسي تفسي اذهبوا إلى إقراضي فيأقول إقراضي معه السلام فيقولون أنت نبيد الله وطريته من أهل الأرض اشفع لنا إلى وصف ألا ثواري ألا أنت فيه ألا ثواري قد ثلاثنا فيقول له وعليه السلام إن ربي قد ضربت يوضعنا لم ينظر قبله منه ولين ينظر بعده منه وذكر كذباته الزلام نفسي نفسي اذهبوا إلى الناس. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى بها ما نحن فيه ألا ترى بها ما قد فرقنا فيقول لهم موسى إنه في من غضب اليوم غضبا لم ينظر أبله منه ولن ينظر بعده منه ولن ينظر بعده منه وإنني قتلت نفسا لم ينظر أبله منه نفسي, نفسي. اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيقول عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكذبت الناس في المهن وأنت طبيب وأنت وقد أقرأت الأنسى والأقرأت بإذن الله عز وجل فاشع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نستفيد يا ربي من غضب اليوم رضبا لم ينظر قبله مزة ولن ينظر بعده مزة ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فيقولني فيقول فأفضل الزآلين تحت العرش فأقعو إلا الله زالدًا قدر دمعته يسجد الدبيس الله عليه وسلم قدر دمعته كاملة قدر أسبوع كاملة فيباردًا اغفع عرشك وزد عرشك واشفع تشفع فيقر زالدًا خورة المخرى قدر دمعته المخرى الله عز وجل يا محمد يرفع رأسه وقلب سمع واشتاق مسا فريا النبي صلى الله عليه وسلم لما يبعث ثالثه فيعطيه عليه السلام بضوء عين يعطيه عليه السلام بيده ولا يجرؤ يسجد ولا حين النبي صلى الله عليه وسلم يسجد مرة ثالثه فيفتح الله عليه يسوعا ما لم يفتح على رمض الخط فيجلو النبي صلى الله عليه وسلم عبده ويحفله بمحابه لم يحفله أحد خطل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال أغفر رأسي فأكون أمتيه مدين أمتي أمتي. فأكون أمتيه مدين أمتي. فيقال يا محمد أتقل من أمتك فلا يساب عليك من أسباب الأيضة من أبواب الجنة وهو من أفياه الناس في مالي وذلك من الأولى والذي نمشي بيده إنما بين النصرى عيني من مغارر الجنة لكما بين مكة وبصرى في أرض الشام أيها الجسمون حبيب عظيم يضي فيه النبي الجيد صف الله عليم وسلم أمر مهما بالمور العقيدة الذي ينفغي علينا كلنا أن نعتقده في النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو الشفاعة الكوى والشفاعة الرغمى وهو المقار المحمود الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى ومن الزيء متهجد به نافلة الثفت عتى أن يدعثك ربك مقار المحمود هذا المقار الذي يكون من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحبته عليه جميل منه في أرض المحشر يوم الثيابة ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يأمل ربه عز بما بمعارفة أن بم يحمله أي إنسان قبله ورجانه فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات جميعا حتى يزيم الله عز وزد الموازين ويبدأ الإنسان والعبار صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أيها المصرمون إن محبة التبيه الكريم لأمه كائنة حادثة في الدنيا والأسرة فكل الناس إناروا وتغيصوا في أحوال يوم النيابة ودنب الشوط من رؤوسهم يقولون يمشي يمشي بما يديهم في لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هو نبيهم نبي ولا من الشفاعه الكبرى خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم دون وهي اعرض من اي عل و في الدنيا بل هي اعظم من ما يسري عليه السلام الذي سخر الله له الجن والانس والطيور والجبال فقال جمال صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد ذلك فقال يا رسول الله ألا ربك ملك بك سليمان قال فضلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فلعز الإسرائيل عند الله أفضل من ربك سليمان إن الله لم يهرب نبينا إلا من من انتهتها دنيا فأرطيها ومن من دعنها على قرنه إن عطره فأوضح بها وإن الله عز وجل أعطال دعوة فاقتلتها عند رضي شفاعة رئمتي يوم القيامة أيها المسلمون إذا هذه الشفاعة لا تأثر إلا لمن كان واحداً لذلك سبحانه وتعالى خالته وضيد عليه مددئبا في الشرك العظيم فلا تكون لمن يدعو الأخوات من دولتان ويقوق بالقبول من دول بيت الله العليق ولا تنقل لمن يدعو الله سبحانه وتعالى ويقعد في النبي صلى الله عليه وسلم ويستهدئ بآية الله ولا تنقل للنهار والجهاز والنعملين فكل من روعة الهاتف من نواة التفعيل ينطلق عليه حوله تعالى فما تنفر من جدار الشابعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكن يستغفرون إنه هو ضرور ضعيم وأنه لا يسألني عنها أحد قبلك من قال لا إله إِنَّ اللَّهُ خَرِطًا من قلبك حلَّت له جفعتي يوم الثيابة وفي رواية مقار من قال لا إله إِنَّ اللَّهُ مُخْلِطًا يصلك قلبه لسانه ولسانه قلبك ولسانه قلبك اعلموا أيها المسلمون أنهم لا أهد يوم القيامة يتكلم إلا بكسر إلا سبحانه قال سبحانه يوم لا تكلم نفس إلا بكسره فمنهم شقير وشريد فكتش لي صلى الله عليه وسلم لا يشكع إلا إذا أغلأه رحمه سبحانه وتعالى قال سبحانه من فذل يشكع عنده إلا من الأمين وتكون الشفاعة في كل موحي اللتاء متبع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يلتغت ذنوبا من الكبار والمعطار عدنا في الظنائي نترضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتني لأهل الكبارين أمتي شفاعتني لأهل الكبارين أمتي وعنوه الحبيب لزوج الدبي صلى الله عليه وسلم رضي الله حين أمامه قرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرئ ما سفق أمتي للبحث وقرئ شفك بعضهم جماء بعضهم فإحزان الإداري وسبق ذلك من الله عز وجل كما سبق في الكومة قبله فسألوه أن يولي إلى يديهم شفاعة يوم القيامة ففعل ولهذا ما يستحق للإنسان أن يسأل الله عز وجل هذه الشفاعة ويستحق له بعد أي حيث المؤذن أن يقول الله صف هذه الدعوة التارفة والصلاة القارمة آذي آل محمد للرسيلة والتضيلة وبعض المهارة مكتودة للذي وعدك هكذا أرض قائم هذا الحديث أفتل زيادة مشهورة إنك لا تفتلك المعارضة فالي زيادة ضعيفة أقادها في المقيم ولكنها ضعيفة من قال هذا دورا أذان وبعده حدث له جفاعة النبي صنطار عليم وثلث بشرط أن لا يكون مشركا في سبحانه اللهم صل قد شفع عنا نبيك صلى الله عليه وسلم ايها المسلمون ان رحمة تعالى سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين جعل لهم انواع الشفاعه وديع على انواع اولها اعطانا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لارض المحشر ولي الشفاعه وهي طارق صلى الله عليه وسلم لا يتعرفوا فيها أحدا من الأمبياء والمسلين من أنواع شفاعة كبار شفاعة كبهنين الإخوارين والوحشين الذين ارتفعوا بعض الكبار والانتخار ولكنهم من ذلك العرض ما عن التوحيد ولم يقولوا عن الشر عن من رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من يوم القيامه لا يشفع نحو الذي ورثنا وفي صدر مما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من امتي بشفاعه رجل واحد اقوى من بني سليمان اي ان رجلا واحدا ان كان مؤمنا موحدا يشرفني جماعه من الناس اخرجوا الموحدين بفضل الله سبحانه وتعالى واقروا بالدين المسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه الحديث الطويل المعروف وفيه قوله تذكر ان الذين صدقوا الله تعالى ورسله حتى اذا نظروا لا من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من احد باشد مناشره للذات في استخلاص الحرب من المذين للذيه يوم القيامه لاخوانهم الذين في النار اي انهم الله في الحال ويدعون ويشفعون علمه اي يخرج اخوانهم من النار فيقول الذين لهم من النار ربنا كان يقومون معنا ويصلون معنا ويقرؤون معنا فيقال لهم من أردتم فتحروا قموهم على النار وآخار صدودهم لله سبحانه وتعالى فيقال لهم قد كفيراً النار قد أردتهم من نوع في الهدى جزاقين وكان غرة من خير فأقربون فيخزمون قنعا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نمر فيها أحدا من من لم نمر فيها خيرا وكان هذا شعيد للهدري رضي الله عنه إذا حفظ لهذا الحديث يقول إذ لم تنصفقوني لهذا الحديث فقالوا موله مرحالا إن الله لا يغفل مثقال ذره وانتبه حسنه يضائعها ويوفي الذنوب اثرا عظيما فيكون الله عز وجل شفاع من لا يشكر وشفع من يئس وشفع قالوا له نهر الحياة نهر الحياة فيقومون كما نهر الجدة في حليل الشيء أي يقومون كما كانوا أول مرة في سمعة يتاقع ثم يقول نبيل الله عليه وسلم في تمام هذا الحليل فيقومون كالجنب فيه قادير الخوازين يعلمهم أهل الجنة ها هو لا يعك الله ان من خلق الله الجنه بغير عمل على نور ولا غير مد نور ثم يقول دخول الجنه فلنرى انتم وماكن فيقولون ربنا اعطنا لا نسقط احد من العالمين فيقول الله ان رجل له عين أين شيء أصبر من هذا فيقول رضايا فلا أصبر عليكم بعده أبدا اللهم إلا يعوذ بإضافة سمطك اللهم إلا يعوذ بإضافة سمطك وبمعارفاتك بالعقوبة ويعوذك بالعقوبة